өөөө um... انه محمد الرسول على الصلاه محمد على الصلاه Duo relâ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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار أما بعد عباد الله فإن الروابط بين الناس كثيرة والصلات التي تصل بعضهم ببعض المتعددة فهناك رابطة القرابة ورابطة النسب والمصاهرة ورابطة الصداقة ورابطة الجوار وغيرها من الروابط التي تقوم الأمم بها وتقوى بسببها فمتى سادت هذه الروابط بين الناس على أساس من البر والتقوى والمحبة والرحمة عظمت الأمة وقوي شأنها ومتى أهملت هذه الحقوق وتفصمت تلك الروابط شقيت الأمة وهانت وحلى بها التفكك والدمار من أجل ذلك عباد الله جاء الإسلام بمراعة هذه الروابط وتقويمها وتمكينها وإحاطتها بما بما يحفظ وجودها ويعلم نارها بين المسلمين ومن بين هذه الروابط العظيمة التي دعمها الإسلام وأوصى بمراعاتها وشدد في التقصير في حقوقها وواجباتها رابطة الجوار تلك الرابطة العظيمة التي فرط فيها كثير من الناس ولم يرعوها حق رعايتها إما جهلاً منهم بحقوق الجوار وإما تناسيا لها أولى مبالاة بأدى الجار والاعتداء عليه مما سبب التنافر والتباغض بين المسلمين بل والعداء والكيد فيما بينهم أفراداً وجماعات وحتى دولا مسلمة متجاورة أيها الإخوة في الله الجار هو من جاورك جواراً شرعياً سواء كان مسلما أو كافرا. برًّا أو فاجرًا صديقًا أو معدوًّا محسنًا أم مسيئًا قريبًا أم أجنبيًّا وله مراتب بعضها أعلى من بعض تزيد وتنقص بحسب قربه وقرابته ودينه وخلقه فيعطى كل بحسب حاله وما يستحق فالجار الملاسق الجار الملاسق لك في الدار ليس كالبعيد وله ما ليس للبعيد والجار ذو القربى ليس كالجار الجنب وصاحب الدين ليس كالفاسق, ليس كالفاسق المؤذي وكما يكون الجوار في المسكن فيكون كذلك في العمل والسوق والمسجد والسفر والدراسة ونحو ذلك بل يشمل مفهوم الجوار التجاور بين الدول فلكل دولة على جارتها حقوق عباد الله لقد أوصل إسلام بالجار وأعلى من قدره فللجار في الإسلام حرمة مصونة وحقوق كثيرة لم تعرفها قوانين وشرائع البشر والدول تلك القوانين والشرائع الوضعية التي تتنكر للجار وتستمرئ العبث بحرمته فقد قرن الله جل وعلا قرنا حق الجار بعبادته وتوحيده وبالإحسان للوالدين واليتام والأرحام فقال سبحانه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 هو الذي ليس بينك وبينه عداوة وقيل هو الجار غير المسلم فهذه وصية الله عز وجل في كتابه أما وصية رسوله صلى الله عليه وسلم فجاءت في صورة جليلة وتعبير مستفيد لمعاني حقوق الجوار والوصاية به والصيانة لعرضه والحفاظ والستر لعورته وغض البصر عن مخارمه والبعد عن كل ما يريبه ويسيء إليه فجمعت جميع هذه الخصال في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه معاشر المسلمين إن حقوق جيراننا علينا كثيرة كثيرة عديدة وكلها حقوق عظيمة لا يجوز التساهل فيها أو الإخلال بها وترجع الحقوق بين الجيران في أصولها إلى أربعة حقوق الأول الأول الأذى فقد جاء الزجر الأكيد والتحذير الشديد في حق من يؤذي جاره لأن الأذى بغير حق محرم وأذية الجار أشد تحريما فعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لم يأمن جاره بوائقه متفق عليه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء وتؤذي جيرانها صليقة قال لا خير فيها هي في النار وقيل له إن فلانة تصل المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار أي تفعل ما أمرها الله بها فقط ولا تزيد على ذلك النوافل قال وليس شيء في غيره ولا تؤذي أحداً وفي رواية وفي رواية الإمام أحمد ولا تؤذي بلسانها جيرانها فقال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة بل جاء الخبر بلعن من يؤذي جاره ففي حديث أبي جحيفة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال عليه الصلاة والسلام اطرح متاعك في الطريق قال فجعل الناس يمرون به فيلعنونه أي يلعنون من كان يؤذي جاره فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنونني قال فقد لعنك الله قبل الناس قال يا رسول الله فإني لا أعود أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الحاكم فهل بعد هذه الأحاديث وهذا الترهيب الشديد من أذى الجار فهل بعد هذا كله يتساهل متساهلٌ بحقه ويتعرب لأذيته فكم وللأسف فكم بيننا من صورٍ مشاهدةٍ ملموسةٍ للإخلال بهذا الحق العظيم بين الجيران في مثل مضايقة الجار بإيقاف السيارات أمام بابه لتضيق عليه دخوله وخروجه ومن ترك المياه تتسرب أمام منزله وإيذائه بالروائح الكريهة المنبعثة من مياه المجاري والزبائل ونحوها ومن إيذائه بمخلفات البناء التي لا داعي لبقائها أمام منزل الجار أو إيذائه بالاعتداء على حقوقه كأخذ شيء من أرضه والتعدي على حدوده بإزالة أو تغيير أو بالسرقة من الجار وأخذ شيء من متاعه سواء في العمل أو المدرسة أو السوق وانحوا ذلك فقد جاء عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فما تقولون في قال قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام فقال عليه الصلاة والسلام لان يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره أخرجه الحاكم وهو في صحيح الجامع ومن صور الأذى للجيران التعدي على الجار بإيذاء ابنائه أو العبث بسيارته وممتلكاته والإزعاج برفع الصوت المنكر كصوت الغناء والموسيقى أو لعب, أو لعب الصبيان بال أو بالشجار أو لعب الأولاد بالكرة أو بطرق الأبواب أو إطلاق منبهات السيارات والإزعاج بها وخاصة في وقت النوم والراحة فكل هذه صور من الأذى المحرم بين الناس وبين الجيران من باب أولى ومن, صور أذية الجار أن أو ومن صورة أذية الجار أن تأجير, أو تأجير من لا يرغبون في إسكانه بينهم كحال من يؤجر للعزاب بين البيوت الآهلة بالحرم أو من يؤجر للفلمنحرف... للفسقة المنحرفين الذين يخشى منهم إفساد ابناء الحي أو كحال من يؤجر المحلات التي تجلب الدرر على الجيران كصالات الأفراح ومحلات المقاهي والاستراحات ونحوها قال ابن رجب رحمه الله ومذهب أحمد ومالك أن يمنع الجار من أن يتصرف في خاصة ملكه بما يضر به جاره ومن أعظم وأخطر صور الأذية للجار الخيانة والغدر به كالتجسس عليه والوشاية به عند أعدائه وتتبع عوراته والنظر إلى محارمه عبر سطح المنزل أو النوافد المطلة أو حال زيارة الجيران لأهله فإنه من أقبح الخصال وأحطها ولا يصنع ذلك إلا لئيم خصيص الطبع فإن العرب على جاهليتها كانت تأنف من مثل هذه الخصال الدنيئة وتأباها وتفخر بالترفع عنها كما قال عن طره وأغض طرفي إن بدت جارتي حتى يواري جارتي مأواها أين هذا عباد الله؟ أين هذا من أخلاق وتصرفات بعض قليل المرؤة والحياء حين ينتظرون جاراتهم ويرقبونهن حال دخولهن وخروجهن من بيوتهن ألا فليتق الله فليتق الله هؤلاء الغادرون الخائنون الذين يتصيَّضون الفرص وينتهزون وينتهزو الأوقات ليخونوا جيراناً لهم ويؤذوهم ويغدروا بهم عن طريق المعاكسات الحية أو بالهاتف أو عن طريق النظر والمراسلة فإن جرم ذلك عظيم وخطره جسيم والذين يؤذون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم تقدموا عن إخوانكم تقدم مبارك الله فيكم تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا. عبده ورسوله اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واقدروا الجار حق قدره واحذروا أذيته فهو أول حقٍ لكل جارٍ على جاره أن يكف أداه عنه بأي صورةٍ كان الأذى حسياً أم معنوياً في دينه أو ممتلكاته أو عرضه وهو أشد أيها الإخوة في الله ومن حقوق الجار على جاره فمن الوصاية بالجار ومن حقه خمايته سواء كان ذلك في عرضه أم بدله أم ماله فقد كانت العرب تفاخر بخماية الجار حتى ملأت أشعارهم وإني لأحمي الجار من كل زلة وأفرح بالضيف المقيم وأبهجوه أما ما يحدث اليوم من إخلال بهذا الحق بين الجيران فأمر لا يجوز كاحتقاره والسخرية به إما لفقره أو لجهله أو بكشف أستاره لأن الجار أقرب الناس إلى جاره أو بتتبع عثراته والفرح بزلاته أو تنفير الناس من الجار إذا أرادوا خطبة منه أو تعاملا معه كل ذلك دون ما مناسبة وإنما لؤما وخصة طبع وقلة دين وربما حسدا من عند أنفسهم ومن الحقوق بين الجيران الإحسان إليهم فلا يكفي الإنسان في حسن الجوار أن يكف أذاه عن جاره أو أن يدفع عنه بيده أو جاهه يداً طاغية أو لساناً مفزعاً بل يدخل في حسن الجوار يدخل أن يحسن إليه في كافة وجوه الإحسان فلذلك فذلك دليل الفضل وبرهان الإيمان وعنوان الصدق والعرفان فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان يؤمن بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وفي رواية فَلْيُكْرِمْ جَارَهِ فمن حُسْن الجوار أن تعزِّي جارك عند المصيبة وتهنِّئه عند الفرح وتعوده عند المرض وتبدأه بالسلام وتطلق له وجهك عند اللقاء وترشده إلى ما ينفعه في أمر دينه ودنياه وتواصله بما تستطيع من ضروب الإحسان فقد يكون محتاجاً معدماء أو قد ركبته الديون أو لديه مريض أو في البيت أرامل وأيتام وأنت لا تعلم عنهم شيئاً وهم أولى بالإحسان من الأباعد ومن الإحسان للجيران تفقدهم بالطعام فمع أنه لا يكلف شيئا. إلا أن الغفلة عنه بين الجيران كبيرة وآثاره في التآلف بينهم عظيمة فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فأكتر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع رواه الحاكم وهو صحيح ومن صور الإحسان بين الجيران التهادي بينهم فقل أن يسلم الجيران من هفوات وزلات فتأتي الهدية للتوزيل وتذيب ما قد يحصل في نفوس من حزازات وظنون سيئة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي وفي هذا دلالة على تواصل السلف والنساء بالهدايا فقال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما من كبابا وينبغي أن لا يحقر الجار الهدية لا ينبغي أن يحقر الجار هدية جاءته من جاره مهما كانت فإن ذلك من الكبر المذموم فإن الهدية لا تقدر بقيمتها وإنما تقدروا بمعناها يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء المؤمنات لا تحقرن نجاره نجارتها ولو فرس نشاه أي العظم القليل اللحم وهو خف البعير والمقصود بها المقصود بها في هذا في هذا الحديث حافر الشات عباد الله ومن الحقوق بين الجيران احتمال اذى الجار فللرجل فضل في أن يكف عن جاره الأذى وله فضل في أن يدود, أن يدود عنه ويحميه وله فضل في أن يواصله بالإحسان إليه جهده وهناك فضل رابع وهو أن يغض عنها هفواته ويتلقى بالصفح كثيرا من زلاته وإساءاته ولا سيما إن صدرت من غير قصد فاحتمال أذى الجار وترك مقابلته بالمثل من أرفع الأخلاق وأعلى الشيم وقد فقه السلف هذا المعنى وعملوا به فروى المروذي عن الحسن البصري رحمه الله قال ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى وكم نرى ونسمع في مخالفات لهذا الحق بين الجيران فكم من الناس من هو كثير الخصومة والملاحاة مع جيرانه يشاجر على كل صغيرة وكبيرة وربما وصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي أو تطور إلى الشرط والمحاكم وعلى أمور لا تستدعي وكم من جيران تهاجروا وتقاطعوا عند أسباب تافهة أو ظنون سيئة أو لخلافات يسيرة لا تستدعي ما وصلت إليه ومما جعل هذه الأخلاق المبغوضة توجد, بعض... توجد بين بعض الجيران وحلة الجيران على إصلاح ذات بينهم بل والعياد بالله قد يوجد من من حمالة الحطب من يغري العداوة ويذكي أوارها بين جيرانه فالواجب على الجيران احتمال بعضهم بعضا فإذا ما حصل نزاع أو قصومة سعى الأخيار في الإصلاح بين المتنازعين وعلى الجار أن يقبل بالصلح ويفرح به ويشكر من يسعى له لا, يرفض و... لا أن يرفض ويستعلي فالجار أولى بالعفو من غيره والتغاضي عن زلته خصوصا إذا كان ذا فضل, ذا فضل واحسان وليس من حق الجار على جاره أن يرد الأذى بمثله والإساءة بأختها يقول جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرب عن الجاهلين فالصبر واحتمال الأذى والعفو والصف هو الأولى بين الجيران قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وذكر منهم والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن أيها المؤمنون المتحابون المتالفون هذه هي حقوق الجار على جاره فكم فينا من تقصير وكم في تعاملنا مع جيراننا من خلل ونقص مع أن حقه عظيم ولا غرابة بعد هذه الحقوق أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيورث الجار أنه ظن أن الله سيورث الجار الجار عباد الله هنيئاً لمن وفقه الله لجار صالح فإن الجار الصالح الذي يرعى هذه الحقوق مكسب وسعادة فمن سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيئ هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأسف تجد الكثير من الناس لا يبالي باختيار الجار الصالح خاصة إذا أراد بناء منزل جديد أو شراءه فتراه يحرص على خسن الموقع وقربه من الخدمات أما صلاح الجيران من عدمه فلا يهمه ذلك وهذا خلل كبير فالجار قبل الدار كما يقال فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحسنين إلى جيرانهم وأن لا يجعلنا ممن يهضمون حقوق جيرانهم اللهم إنا نسألك الجار الصالح ونعوذ بك من الجار السوء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا اللهم إنا عبيدُك بَنُوا عبيدِك نواصينا بيدِك ماضٍ فينا حُكمُك عدلٌ فينا قضائك نسألك اللهم بكل اسمٍ هو لك سمَّيتَ به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقِك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستريد اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لوالدينا ورحمهما اللهم اغفر لوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا وكل من علمنا وكل من كان له فضلا علينا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة التي ترشدهم على الخير وتدلهم عليه اللهم صل على محمد و على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمد رسول الله هيا على هيا للصلاه على قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اقيموا صفوفكم استووا اعتدلوا حاذ بين المناكب والأقدام سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة تتم الصفوف الأول فالأول ولينوا بأيدي إخوانكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذاعجبتكم كثرتكم اذاعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم بِمَا بما رحبت وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثَُّ أَزَلَ اللهَّهُ سَكينتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَمُمِنين وَأَنزَلَ جودَ لمم تَرَوهَا وَعدذَّبَ الذيينَ كَثَروا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرين ثمَُّ يتُبُ اللهَّهُ مِن بعدِ ذَلِكَ على مََ شَ والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فضله فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ أكبر.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله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 يُبَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْل قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سبحانه عما يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر